ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم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 اللهم وحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه اللهم انا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك واتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة شامله. تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم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 يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزنه الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 لا إله إلا الله. استوى استوى أقينوا صصوك وما اعتدروا وأتموا الصلاة أولا في الأول. الله.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 ان الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من طينه امشاجا نبلنيه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إن شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا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 أفضّرتم وسوراً وجزاءهم بما صبروا جنتاً وحيراً متكئين فيها على الأراضي. أنية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم ويطاف, عليهم ويطاف, عليهم ويطاف عليهم بآلية من فضته. ويسقاهم ربهم شرابا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدموها تقديرا ويسقون فيها كأسا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 عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وَحُلُّ أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزايا Słuchajcie, Panie Przewodniczący, Panie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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اننا نحن نزلنا عليك القرانه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 ودخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر Sami'a Allahu liman hamida Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Sama jestem, kto jestem, kto jestem, kto jestem, kto jestem, kto jestem, قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم و Widzieliśmy się na tym, że w tej chwili nie ma